Jitik yadarlars, ve tıbbı ve Jöld, Allah. جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالآل بالفون يلي رياضك خير, خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله نسايمك عن بروري حكده نعود ومشاهدك يبري على نعلق نسايمك عمبر وريحك دهن عود ومشاهدك يبري ثماني نعلق جيتك يا العز والطيب والجود يطهر بلد بلاد والكون كله, كله يلي رياضك خير ورجالك فخور يلي فضرك الله على طاعة الله جيناك يوم أيامنا كلها سهود وريقنا اشف لين ما ما كبا الله جينا كيو ميا كلها سهود وريقنا اشف لين ما ما كبا جيتك يا دار العز والطيب والجود يظهر بلد بلا والكوني كل Yalli reyabek خيل ورجالك فهود Yalli Allah على طاعة Allah من زودي عز المصال لينفي زود عمر السعودي ما شعار من زودي يا عز المصالين في زود عمر السعودي ما شعار بالمذلة جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد الهار كله يلي رياضك خير والجالك فور Yi fıtırk Allah, Allah. Yitik yadağıl hiz ve qıb ve Allah. على الله قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح